الحمد لله نحمده و نستعين و نستقر و من شرية و نرسية و أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد و من يرضيه فهو المهتد و من يرضيه الله و إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد لنا محمد رسول الله فسلك وفاز بجنات النعيم ومن حد عنه يمين النبيه يساءل في جهنم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال باء في العالمين انك حميد المجيد أما بعد فيناصق الحديث كتاب الله وخير الهاديين محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كانت في التوضيح الأحكام من بلوغ المرام كيش نسأل حديثي نحفتها وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري طبعا او حديثة فيديو هذا نقطة شي ظلمي اما او خلقانك مانيا هنذك العلماء كان استدلال بو حديث سيدكا كما أعطيه أقرى الزنابت إجبوه داتواني قرآن بخينه لذلك كان يذكر الله على كل أحيانه لهم كأتيك ذكره خداه إذا كرت أعطيه قرآن قرآن بزنابته درسته أو ينكر ديته بلغه لذلك أقدار بينا نقطه جزور مهما مفردات الحديث تبعاً علقه البخاري تبعاً علقه البخاري دارا قصدي بيتيا يعني لا بحاجة على أي شيء كيماي بخاليف الموجي وأنا عايشتها هي بحاجة بهموجي يرمي كديارني ناقوا بس احتمال بس يكمل كذي احتمال إيشا هم كتبينه فلعمل شوية شكى بمسؤولية كده لذي وعلقوا ب بزي ما مسكتنا بمسؤولية أحيانًا جمرحين قال في المصباح الحين الزمان قل أو كثر أحيان زمع عيني لم يصباح المنير حين بيجلت للكات كم بيزور به أقل دقك بيار حين أقل صابك حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا والمراد بكل أحيانه معظمها كذلك زوربي كل أحيانه يعني معظم الأحيان زوربيك تكاني هم الذكر بوا ما يؤخذ من الحديث أولا الحديث مقرر للأصل حديثك ذكر أصل شجرة ما قرادة عجية وهو ذكر الله تعالى على كل حال من الأحوال كوزك خايب البرد قال ولو كان محدثا أو جنوبا بارك الله في يكثر يان لا حدث حدث يبيتن يان والذكر بالتسبيح يا يان بتسبيحه والتهليل سبحان الله تسبيح تهليل لا اله الا الله تكبير الله اكبر تحميد الحمد, الحمد لله وشبهه من الاذكار جائز كل حين باجماع المسلمين يا لحدثو ايش فرق انهم متتواني او بكات ترى انا اقرا الحين قلنا يعني اذكار كان اقمن باسمك من العلماء كوا او استدلالك دي على ابو قران قند غير ذكر كان باسمه امان بلند هي ديه نا القران عندهم اا قاضي كان قران من الذكر او ليس من الذكر مش كمان ليه القامه او هي استدلالك ده لنا قاضي فيها اذكار كان في الذي ذكر يدخل في الذكر تلاوة القران قراني مضعب إليه لبقى تلاوي إلا أن التلاوة مخصصة بحديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرمنا يقرأنا لنا لم يقرأنا لبناوي يقرؤنا بما ذكيني بارك الله فيك يقرؤنا قران بما ذكين ما لم يكون جنوبا حديثكش امام يحمد ابو داود والمذيب ونسائي ابن ماجو وغيري يا وياه إلى التي زن على أساس لا إدايا ثامنا ويخصص كذلك بحالة البول تخصيص إشلا عينا لحالة يان غائط يجمع هذا إذا كان الذكر باللسان أو بشرتك إذا الذكر كان بالزبانبو أما الذكر في القلب يعني للدنيا دابني مرازح قرانك دا يقال للظهر ماذا دابني وقراني دا نخينه خذ للدنيا يجي لسانك يندرية يعني دابني مرا مرازح سوري يسون ذاك سوري على أمرال كان صورة بدل فلا مانع منه في هذه الأحوال والراجح أن مراد عايشة باللسان مرادي بدل مية شو بدل مية يسيبوا وين ذكرت؟ أو أو يكترن. بلى. قال لي بيجي من زبانا. بدل زبانيش بل بزن. بلى. قولت الباي. قولت نيسان. أكمل. رابعاً هذا الحديث في معنى الآية الكريمة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم واتفكرون في خلق السماوات والأرض. بلى. قال لي أقول أنا لحالتي زنابت. Kaderi kredi, ege deri şi nekri bu baile. Ama sen ne dekert? Ege dek Bu hadithi kâit Kâp yângber defalmî sallallâhu aleyhi ve sellem Kâna sallallâhu aleyhi ve sellem Kârihtu en aqrâ al-Qur'ân illa ala tuhrin Dariye, aman fiyemnâk huwaj al-Qur'ân b-kîlim illa ala ta-tahâra nabî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 پیام خواست ما قرآنی بخیرم این لاستهارند نبیتند لیرکان بالگه ماده بذلیش شو بی یعنی انسانی زنابتی نه فایده زیادی پشواتن شده دستش نی زنابت بذل بوقرانوی ملاکتی حفاظه که تارکانی که اشتباس مان کرد لعنتی بخاری عتیا لع اینه بله لبوق نیوش کردن زنابت پیویش به آواز تمام هی یا این آواز تمام لبوق نیوشیا بذنیوش کهش لانه يجب ان ولا هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب لازم يجيكين الشبابن خالص دي هو اللي جراني هو ملاكك تكذنوي دي من أمر الله لأمر دي بارز أمر يخوات البروجاد دي هم او مصيبة عندك كذا نبوا ملزأ ولا ضام لسي ولا سي دي بارزي. يعني لونه ملاكتي حافظة نفسي وياه حفته بإنزيل سري ikhouhomush kabla zul eh nishanlerin nishanı baza leyla har hafta bi yuji lebosirdli yana ya fami tchlu dak audiu audiu la wala dakat yedi din ikhali wallah ma'qul niya aqlu wa qabulnaqa ula ma yakana dalu fi nakat dir malaikat la fi shinya tukaz kan dakani khindia tukaz ma dozbiya shomaya malaikat kanu wa tasbina bin lilaqa wa yqulu fi kiyasa haye fariz no fel oset الا والذي كما قدر لي وقعي حصناه حصناه حصين توانيتي بواصي او دزني شيء كاشي لي اوك ديال الزلابات بدايه هذه لابو قرانوي ملائكه كزو زول انسان ظني يذكر الله على كل شيء يعني لا علماء كأنه دلتنزله بتجيش دخلاني بلام الأولى وق صنّتيش بي إنسان هذا قيادة القرآن شنو الدعاء وبنية الدعاء ده أو خلال السوينية. خلال السوينية. مطلق هي مطلق بلام إنسان إني كليه أن أقرأ القرآن إلا على طهرين أم في من إلا لا تطهرني كنستذري. إذا أروح هذا يعني مثلاً أفرش جلكتي حجزت قراني. قراني أي يعني وق ف وقح ف القرآن جتاني بخير ما شيء يا أو أوين سنية سبحانك اللهم يجعل سبحانك اللهم إليك